صلاه القيام عذابكم الله, الله اكبر ل ل ه أ الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك لله أكبر رب يوم الدين إياك نعبد و إ ي ا ك ن س ت ع ي ن ه ن ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط ا ل ذ ي ن ع م ت ع ل ي ه م غير الاسلاميه م غ ض و والأرض لآيات ل ل م ؤ م ن ن ي و ف ي خلقكم و م ا يبث م ن د ا ب ة آيات ل ق س ي و و ق ن ا خ ت ل ا ا ف ل ل ي ل و ا ا ل ن ه ر و م الاسلاميه اسماء من رزق ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض بعد م و ت ه الحسنى وتصريف ا ر ي ا آيات لقوم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 واذا علم من آ ي ا ت ن ا شيئا اتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا, ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى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 ثم إ ل ى ربكم ترجعون الله أكبر الله اكبر ل ل الله أكبر الله ه أكبر الله أكبر أ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 ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر الناس وهدى ورحمه لقوم يوقنون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 افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون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 ص د ق ي ن قل الله يحيكم ي ث م يميتكم ث م يجمعكم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ل ا ريب ف ي ه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 ولله ملك السماوات و ا ل أ ر ض ويوم تقوم ا ل س ا ع ة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أ م ة ج ا ث ي ة كل أ م ة تدعى إ ل ى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق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 وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم لنساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم النار وما لكم من ناصرين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 قل أ ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله أ ر و ن ي ماذا خلقوا من ا ل أ ر ض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أ و أ ث ا ر ه من علم إ ن كنتم صادقين ومن أضل من من يدعو من دون موسوعه لا ت ج ي ي ب له إلى النابلسي للعلوم ا الاسلاميه اسماء الله ى ع ي م آ ي ا ت ل ا ح س ن كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أ م ي ق و ل و ن لا ف ت ر ى قل اني افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم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 ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها, واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون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 غير المغضوب عليهم ولا ا ل ظ ا ل ي ن آ م ي ن واذكر أ خ ا عاد إ ذ أ ن ذ ر قومه ب ا ل أ ح ق ا ف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أ ل ا تعبدوا إ إن ل ا الله إ ن ي أ خ ا ف عليكم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 فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آ ل ه ه بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون الله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 يا قوم لا أ ج ي ب و ا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم و ي ج ي ك م من عذاب أ ل ي م ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين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 فهل يهلك الا القوم الفاسقون الله اكبر ل ل ه أكبر, الله أكبر الله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 دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وللكافرين الله ذلك بان الله مولى الذين آ م ن و ا وان الكافرين لا مولى لهم الله أكبر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 ومنهم من يستمع اليك حتى إ ذ ا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آ ن ف ا أ و ل ئ ك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فهل ينظرون إ ل ا ا ل س ا ع ة أ ن ت أ ت ي ه م ب غ ت ة فقد جاء أ ش ر ا ط ه ا فانى لهم إ ذ ا جاءتهم ذكراهم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 ويقول الذين آ م ن و ا لولا نزلت س و ر ة ف إ ذ ا انزلت س و ر ة م ح ك م ة وذكر فيها القتال ر أ ي ت الذين في قلوبهم, قلوبهم رضوا ينظرون إ ل ي ك نظر المغشي عليه من الموت ف أ و ل ى لهم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 فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم إ ِ ن َّ الذين ََِّ كفروا ََُ وصدوا ََُ عن َ سبيل َِِ الله َِّ وشاقوا ََُ الرسول ََُّ من ِ بعد َِْ ما َ تبين ََ لهم َُُ ا ل ُْ د َ ى لن َْ يضروا َُ الله َّ شيئا َْ وسيحبط ََُُِْ أ َ ع ْ م َ ا ل َ ه ُ م ْ الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الله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 آ م ن و ا أطيعوا الله وأطيعوا ا ل ر س و ل ولا تبطلوا أ ع م ا ل ك م إ ن ا ل ذ ي ن كفروا وصدوا عن س ب ي ل ا ل ل ه ثم م ا ت و ا ه م ك ف الاسلاميه ر إن ا ذ ي ن ك ف ر و وصدوا عن ب ي م كفار ت و ا و ع ه ا ل ن ا ب ل س ا ل أ ع ل و ن و ا ل ل ه م ع ا و ل ي ر ك م أ ع م ا ل ك م إ ن م ا ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي الحسنى ع وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضلالكم ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم ومن ي ب خ ل ومن يبخل فإنما يبخل ع ن نفسه و ا ل ل ه ا ل غير ن وأنتم ا ل ف ق ا ء وإن تتولوا ي س ت ب ذات مضمون لا ي ك و ا أ م ث ا ل ك م ا ل ل الله ه أكبر ع ي ا ا ل ل س موسوعه عليكم النابلسي للعلوم ي الاسلاميه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 إ ي ا ك نعبد و إ ي الهدى ك نستعين ن ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي ص ر ا ط ا ل ذ ي ن أنعمت ع ل ي ه م غير ا ل مضمون غ و ب ع ل ي ه اجتماعي ف ت ح ن شركه الهدى شركه دعويه غير ك ربحيه ذات م ي م و ي ن ص ر ك اجتماعي ل ل ه ز ز ا ه و الذي أنزل س ك ي في ن ة ق ل و ب المؤمنين ليزدادوا إيمانا م ع إ ي م ا ن ه م و ل ل ه ج ن و د ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض وكان ا ل ل ه ع ل ي م ا حكيما ل ي د خ ل ا ل م ؤ م ن ي ن و ا ل م ؤ م ن ا ت ج ن الله ت تجري من تحتها من ا أ ا ل ح ي ن ا ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم د ا ئ ر ة السوء وغضب الله عليهم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 لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه وتسبحوه بكره و أ ص ي ل ا الله اكبر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 ولله م ل ك ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر يغفر ض ل م ن ي ش ا ء و ي ع ب من ي ش ا وكان ا ء ل ل ه غ ف و ر ر ح ي م ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه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 فعلم ما في قلوبهم ف أ ن ز ل ا ل س ك ي ن ة عليهم و أ ث ا ب ه م فتحا قريبا ومغانم كثيره ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم ك ث ي ر ة ت أ خ ذ و ن ه ا فعجل لكم هذه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 الله أ ك موسوعه النابلسي ا للعلوم ن ي الاسلاميه ي وهو ه الذي ي ي كفى أ د م عنكم و أ ي ي د ك م ع ن ه ب ب ط ن مكة من ب ع د أن أ ل ف ر ك م ع ل ي ه م و ك ا ن ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن ب ص ي ر ا ً هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أ ن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أ ن تطئوهم فتصيبكم منهم م ع ر ة بغير علم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 والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آ م ن ي ن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 وعد الله الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات منهم م غ ف ر ة و أ ج ر ا عظيما الله, الله اكبر, الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين امين أيها الذين ن ا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ورسوله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 يا ايها الذين آ م ن و ا ان جاءكم فاسق بنبا ئ فتبينوا, فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادنين واعلموا ان فيكم رسول الله ل و يطيعكم ف ي ك ث ي ر من ا ل أ م لعنتم ر ولكن ل ل ا ه حبب إليكم ا ل إ ي وزينه في م ا ن و ق ل ب ك م و ك ر ه إ ل ي ك م ا ل ك ف ر و ا ل ف س و ق و ا ل ع ي ا ن أولئك هم ا ر ا ش د و ن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 وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي, فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إ ل ى امر الله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 موسوعه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ن ولا ت ل م ز و ا أنفسكم ولا ت ن ا د ز و ا ب ا ل أ ل ق ا ب ب ح ي ه ذات مضمون م ل ا ج ت م ا ل ل ظ ا م و ن يا ايها الذين آ م ن و ا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أ ي ح ب أ ح د ك م أ ن ي أ ك ل لحم أ خ ي ه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إ ن الله تواب رحيم م خلقناكم من يا أيها الناس إنا ا وأنفى ل ن ذكر ك و ج ع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 أ و ل ئ ك ه م النابلسي ص ا د ق و قل أتعلمون ل ل ه د ي ن ك م و ا ل يعلم ل ه في ما ا م وما ا ا و ت ف ا للعلوم أ ر ض و ا ل بكل ه شيء ي ي م م ن ن أن عليك ل أ س ا ل ا س ل ا م ك م بل الله يمن عليكم أ ن هداكم ل ل إ ي م ا ن إ ن كنتم صادقين إ ن الله يعلم غيب السماوات و ا ل أ ر ض والله بصير بما تعملون الله, الله أكبر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 وقراط الذين ن أ ع موسوعه م ا ل ن ا ب ل م ي ل ل ا ل و م ن الاسلاميه ر ن ق ن م فقال ا ل ك موسوعه ذ النابلسي شيء عجيب أئذا م وكنا ا ت ر ا ذ ك رجع للعلوم الاسلاميه م اسماء ا ل ت ه الحسنى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أ م ر مريج افلم ينظروا إ ل ى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها و أ ل ق ي ن ا فيها رواسي و أ ن ب ت ن ا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا ف أ ن ب ت ن ا به ف أ ن ب ت ن ا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقاط لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا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 أ ف ع ي ن ا بالخلق ا ل أ و ل بل هم في لبس من خلق جديد الله, الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 و ج ا ء ت س ك ر ة ا ل م و ت ب الله ح ق ذ ك كنت ما م ن تحيد و ج ا ء ت ك ل ن ف س معها سائق وشهيد سائق لقد ك ن ت في غفلة ف من هذا ك ى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 من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أ د خ ل و ه ا بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد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 آمين. وكم شركه ا ق ب ل ه م من ق ر ن ه م أ ش دعويه منهم ن بطشا ف ق ا ف البلاد ل من ح ي ص إن ف ي ذلك ه ذات ك ر م ب أ و ألقى ا ل س م ع وهو ش ه ي د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 فذكر بالقرآن م يخاف و ع ي د ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه ا ل س ل ا م ع ل ي ك م